السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله مضلله فلا مضل له وما يضل فلا هدى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله أما بعد وقفنا. في كتاب الطهارة من الموضع عند قول لمن مالك رح نطلع عليه باب وما جاء في الرعاف الرعاف هو الدم الخارج من الأنف لعله الدم الخارج من الأنف لعله والدم إذا خرج من الأنف وهو ما يسمى بالرعاف هل هو من نواقض الوضوء أم لا الصحيح أنه ليس من نواقض الوضوء خروج الدم سواء كان من الأنف أو من الفم أو الراس أو الجسد فإنه ليس بناقض من ناقض الوضوء إلا الدم الخارج من السبيلين كالحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد، ودم المختلط بالبول، ودم البواسير، فالدم الخارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء، وأما الدم الخارج من أي من أجزاء بدل الإنسان فهذا ليس بناقض على الصحيح قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرعاف قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ Maka dia kembali dan tidak berbicara. Dia berkata, "Saya mendengar dari Malik bahawa dia mendengar dari Abdullah bin Abbas bahawa dia berdiri dan berlari, lalu membersihkan darahnya, kemudian berdiri dan berdiri di atas tempat dia berdoa. Dia berkata, "Saya mendengar dari Malik bahawa Yazid bin Abdullah bin Qusayy al Laythi melihat Syeikh bin Musayyib berdiri sambil berdoa, lalu فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى نعم قال باو ما جاء في الرعاف ساق مالك عن بعض السلف كعبد الله بن عمر وبن عباس وسعيد قال كانوا إذا أصابهم الرعاف قطع الصلاة وتوضو، يرون أن الرعاف ناقض من نقض الوضوء، ثم يبنون على صلاتهم معنى إذا أصابه الرعاف في الركعة الثالثة، فإنه يذهب يتوضأ ثم يبني على ما قد صلى. أي يصليش الركعة الرابعة ولا يعيد الصلاة من جديد لكن هذا القول ليس بالصحيح لأن الإنسان إذا قطع صلاته يعيدها من جديد ولا يبني لعدم الدليل على البناء على الصلاة وأمر رعاف قد تكلم نقولنا أنه ليس بيناظر على الصحيح نعم قال رحمه الله باب العمل في الرعاف قال حدثني يحيى عن مالك أن عبد الرحمن بن حرملا الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختذب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختذب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضى نعم قال باب العمل في الرعاف أي ماذا يعمل من أصابه الرعاف هذا معنى الترجمة ماذا يعمل من أصابه الرعاف ساقع أن سعيد ابن مسيب أنه كان يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم أن يخرج كثيرا ثم يصلي ولا يتوضع هل هو الصحيح أما القول من قلة بأن الدم ناغض إذا فحش فهذا فيه نظر وساق عن عبد الرحمن المجبر ابن المجبر بشديد الباء النهر أسالم ابن عبد الله بن عمر التابع يتقه يخرج من أن الدم حتى تختضب أصابعه تختضب أي تصبغ لأن الخضاب هو الصبغ، أي تصبغ أصابعه بدم الأحمر ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضع هذا الصحيح قال النووي في الخلاصة لم يرد في الدم حديث صحيح أنه ناقض لم يرد في الدم حديث صحيح أنه ناقض لا. قال رحمه الله باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف قال حدثني يحيى عن مالك أن هشام بن عروى عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي تعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دم قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عن قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك قال العمل في من غلب عليه الدم من جرح أو رعاف غلب عليه أي خرج منه بغير اختيار خرج منه بغير اختياره ساق عن هشام العروة بن الزبير عن أبيه أن المسور ابن مخرمة عروة بن الزبير لم يسمع المسور وهذا منقطع، هذا من الحديث منقطع أنه دخل على عمر الخطاب من الليلة التي طعن فيها لما طعنه ذاك المجوسي أبو أبو لؤلؤة وهو مجوسي من عباد النار طعن أمير المؤمنين عمر الخطاب. رضي الله عنه أرضاه بخنجر مسموم وهو يصلي صاعة الفجر والآن هذا المجوسي له قبر بأيران يزورونه ويحلفون به ويذبحون عنده الذبائح ويطوفون حول قبره حول قبر هذا أرجل المجوسي هذا حال عباد القبور يطوفون حول قبر المجوسي حول قبر غيره حتى على قبر الحمار يطوفون حتى قيل أن حمارا مات في في إحدى البلدان الإسلامية فحزن عليه صاحبه. فدفن هو وصاحب آخر له قال لا أريد حماري أن يلقى هكذا وتأكل الكلاب والسباع. فدفن الحمار وكان يا حزين عليه. فيأتي عند قبر الحمار يتذكر الأيام الجميلة التي مضت معه. فقال له صاحبه قال يا فلان لماذا لا نبني عليه بنيانا ونقول انه صالح من الصالحين وفعلا بنوا عليه بنيانا واصبحوا يروجون الشائعات الساطير الاولين يقولون أن فلانا كان لا يرى وأتى عند سيدي حمار وأصبح يرى وأن فلانا كان لا يمشي وأتى عند سيدي حمار وأصبح يمشي والناس الذي عندها ضعف ضعف إيمان يذهبون عند سيدي حمار فأصبح مقام سيدي حمار في إحدى المدارس الإسلامية اختلف هذان رجلان في مسألة من المسائل فقال صاحب الحمار والله لده عليك عند سيدي حمار فضحك صاحبه هو يعرف أنه أنه حمار وهذه أخوان صحيح في في إحدى البلاد الإسلامية مقام سيد الحمار سبحان الله فالجهل جعل حتى الحمار يبنى له بنيان وحتى بولؤلوه المجوسي الذي يعبد النار يبنى له بنيان هذا هو حال عباد القبور يعبدوه الصالحين وغير الصالحين قال فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة نعم من ترك من ترك الصلاة فليس المسلم فصلى عمر وجرحه يثعب دما أي في بيان أن الدم ليس بناغض من ناغض الوضو ثم ساقى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن سعيد ابن مسيب قال ما ترى في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال يحيد السعيد ثم قال ابن ابن مسيب أرى أن يومي برأسه إيماء الإيماء بالصلاة يكون بالرأس والرقبة بالرأس والرقبة فمن لم يستطع أن يسجد بسبب من أسباب فأنه يؤم برأسه ورقبته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤم برأسه إذا كان يتنفل قال مالك وذلك أحب ما سمعته لي أي هذا هو الراجع عندي نعم قال رحمه الله باب الوضوء من المذي قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن ياسر عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضع وضوءه <تصفيق> للصلاة قال وحدذني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضع وضوءه للصلاة يعني المذي قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبيد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة نعم قال باب الوضوء من المذي ما يخرج من ذكر الإنسان أربعة أشياء يخرج المني ويخرج المذي ويخرج الودي ويخرج البول أربعة أشياء المني هو سائل غليظ يخرج مندفعا بشهوة مع انتصاب الذكر المني هو سائل الأبيض غليظ يخرج مندفعا بشهوة مع انتصاب الذكر مع انتصاب الذكر وهذا يوجب الاقتسال والودي بالدار الودي هو سائل غليظ جدا يسمى الأبردة يسمى الأبردة يخرج قبل البول في الشتاء بسبب البرد يسمى الأبردة وهذا لا يوجب الغسل إنما يقصو ذكره ويتوب. الثالث المذي بالذال المذي وهو سائل أبيض رقيق جدا شفاف يخرج بسبب الشهوة إما أن يكون شابا ولديه شهوة شهوة قوية فيخرج منه هذا المذي قبل البول شفاف لزج وهذا لا يجب الغسل وإنما يغسل ذكره ويتبضع والنوع الرابع ما يخرج من ذكر الإنسان هو البول أو ما يصاحب البول من صديد بسبب أمراض في المسالك أو غير ذلك هنا قال باب الوضوء من المذي كل ما يخرج من الذكر لا بد له من الوضوء إلا المني لا بد له من الغسل فإذا أم الرجل يخسر ذكرا، وجاء في في رواية أخرى يخسر ذكرا وأنثي يعني خصيتين، لكن الرواية شاذة، ذكروا الأنثيين أي الخصيتين شاذة، والمراد يخسر ذكرا أي كل ذكرا، كم هو واهر لفظ الحديث يغسل ذكره أي كل ذكره، وأما ما يصيب الملابس الصراويلات الصراويل إذا صابها المني أو المذي عفوا إذا صابها المذي فإنو يكفيه النضح ينضح ونضحا ولا يغسل السراويل أو السراويلات لما روى أبو داود وغيره أن سهل بن حنيف قال يا رسول الله أرأيت ما يصيب الثوب من المذي قال ينضح بالماء ينضح بالماء أي رش ورش فقط قال عن سلمان أو سلمان ابن يسار عن مداد بالأسود علي بن إيطار رحمه الله أمره أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال عين فإن عندي ابنة رسول صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله هل فيه جواز؟ الوكالة في الفتيات توكل مني لك في الفتيات وفي أن المسلم إذا كان يتحرج من مسألة من المسائل فلا حاجة أن يوكل أخاه قال المغداد فسألت رسول الله سلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة ثم قال عن زيد بن أسلم عن أبيه زيد قال عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة الخريزة تصغير خرزة الخرزة أي يخرج مني صغيرا فإذا وجد ذلك أحدكم فليخصد ذكره وليتوضى وضوءه للصلاة قال مالك يعني المذي وعن زيد بن عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فقص فاقصل فرجك وتوضى وضوءك نعم قال رحمه الله باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي قال حدثني يحيى عن مالك ان يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب انه سمعه ورجل يساله فقال اني لا اجد البلل وانا اصلي اف انصرف فقال له سعيد لو صلى على فخذ من صرفته حتى اقضي صلاتي قال وحدثني عن مالك عن الصوت ابن زبيد انه قال سالت سليمان ابن ياسر عن البلل اجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه قال باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي لا شك المذي لم تأتي فيه رخصة في ترك الوضوء منه إنما جاء الأمر وقال النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على قول قيرة. فورنا ذكر مالك عن يحيى مسعود أنصاري عن سيد ابن مسيب أنه سمعه ورجل يسلا فقال إني لا أجد البلل وأنا وأنصلي أفا أنصرف أن يسقط من ذكري المذي في الصلاة. فقال له سعيد لو سال على فخذي لم أنصرف حتى أغضي صلاتي. يحتمل أن سعيد لم يبلغ الحديث يغسل ذكره ويتوضى ويحتمل أن سعيد أن أراد أن المداء أي كثير المذي إذا غسل ذكره وتوضى ثم نزل منه المذي بعد هذا لا يضره لأن حدثه دائم حدثه دائم أي مستمر الحدث الدائم مثلا استطلاق الريح رجل يخرج منه ريح باستمرار أو الاستحاضة امرأة يخرج منها الدم دائما هذا سما حدث دائم هذا يتوضى لكل صلاة ولا يضره ما ينزل منه أو يخرج منه بعد الوضوء لعل سعيد مسيّم أراد هذا قالوا عن أصلت ابن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجدته فقال عنضح ما تعتوبك ولا عنه ولا عنه يعني اترك الوسواس اترك الوسوسه اللسان قد تاته وسوسه ياته يصيبه الشك هل خرج منه كذا هل هل خرج منه كذا هل أحدث في الصلاة يأتيه يأتي الوسوسة أثناء العبادة الوسوسة نوعان الوسوسة نوعان النوع الأول وسواس ملازم وسواس الملازم الوسواس الملازم هو المستمر هو المستمر ملازم للشخص مستمر معه هذا لا شيء عليه لأنه أشبه بالمجنون وقد عده أحمد مجنونا هذا لا يلتفت أبدا للوسوسة يترك عنه الحال الثانية وسواس طارئ وسواس طارئ أي طرأ عليه الوسواس ولا في الأصل أنه لا يوسوس إنما طرأ عليه وسواس طارئ فهذا يبني على اليقين يبني على اليقين كما جاء في حديث عبد الرحمن زيد قال يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يسمع الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجده ريحا رواه الشيخان رده ليش إلى اليقين فإذا تلقى أن شيئا سال منه ضول أو غيره فهذا saya mengatakan salat. Tetapi saya mengatakan sebuah masalah. Saya tidak mengatakan masalah masalah. Ya. Sebenarnya, Allah berbicara, Bapu al-wudu' min Masjid al-Farj. Sebenarnya, saya mengatakan Malik, An-Abdillah ibn Abi Bakar, ibn Muhammad, ibn Amr, ibn Hazm. Saya mengatakan Urwa ibn Zubair, yang berkata, Al-Fatadzakarnama yakunu minhul wudhu' Faqala marwan Wa min masjid zakari wudhu' Faqala urwah Ma'lim tuh hadha Faqala marwan ibn al-hakam Akhbaratni busrah bintu sofwan Annaha samiat Rasulullah s.a.w. Yaqul Iza masa ahadukum zakarahu fal yatawadza Qala wa haddadhani An malik An Ismail ibn Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas عن مصعب السعد بن سعد بن نبي وقاس أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن نبي وقاس فاحتككت فقال سعد لعلك ما ذكرك فقال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت قال وحدثني عن مالك النافع عن نافع عبد الله بن عمر كان يقول إذا مسأهدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقط وجب عليه الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ. فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلا ولكن أحياناً أمس ذكري فأتوضأ. قال وحدثني عن مالك النافي عن سالم بن عبد الله انه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرaitوه بعد ان طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له ان هذه لا صلاه ما كنت تصليها قال اني بعد ان توضأت لصلاه الصبح مسست فرجي ثم نسيت ان اتوضأ فتوضأت وعدت لصلاهي قال باب الوضوء من مس الفرج المس واللمس سلمتان المس واللمس قال تعالى أو لمستهم النساء لمستهم النساء لمس وقال علي الصلاة من مس ذكر في والله تقول العرب أن المس الميم والسين مس خاص في اليد فقط خاص في اليد واللمس باللام والميم والسين عام لكل أجزاء البدل لكل أجزاء البدل هذا الفرق بينهما أو لامستم النساء يحتمل الجماع لمس البشرة بالبشرة أو ذلك وأما من مس ذكره خاص في اليد بمعنى لو أن الذكر ضرب الفخذ ما يسمى مس يسمى لمس لو قال على الصلاة من لمس ذكر في الوضوء لمس نقول إذا أصاب ذكرك فخذك فعليك الوضوء لكن قال من مس وهذا خاص في اليد مس الذكر ناقض من ناقض الوضوء على الصحيح إذا كان بغير حائل بغير حائل أما إن كان بحائل يعني مس ذكر من خلف الثياب فهذا ليس بناقض عند أهل, أهل, أهل العلم وقد جاء في هذا حديث صحيح صريح. حديث أبي هريرة ولو شاهد عن عايشة من مس ذكره بحائل فلا وضوء عليه ومن مسه بغير حائل فعليه على الوضوء صح والألباني وغيره وحديث من مس ذكره فليتوضى هذا حديث رواه أكثر من عشرين صحابيا أكثر من عشرين حتى عدى من الحديث المتواترة واما حديث غيس بن طلق بن علي أن أباه طلق بن علي رضا عنه أرضاه سأل النبي عليه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما استذكر في الصلاة فقال إنما هو وضعته منك هي تضع منك. هذا الحديث تنازعوا في صحته لأن قيس ابن طلق ضعفه أحمد وضعفه يحيى بن معين هذا من جهة من جهة قالوا لو صح الحديث فهو محمول على مس ذكر من خلف الثياب جمعا بين إيش بين عدلة. وذهب ابن حبال في صحيح أنه حدث منسوخ، لكن دعوة النسخ فيها نظر. قال عن عبد الله ابن بك أبي بكر ابن حزم التابع الثقة، قال له سمع عرو بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم مروان تنازع فيه هل هو صحابي أم تابعي؟ وصحيح أنه تابع كبير وليس وليس صحابيا. فتذاكرة ما يكون منه الوضوء المذاكرة في في العلم من من الأمور التي ترسخ العلم عند عند طالب العلم في المذاكرة مفيدة لا بد منها وكان السلف ضون عليهم يتذكرون كل ليلة. فقال مروان من مست الذكر من مست الذكر الوضوء قال عرواء ما علمت هذا فقال مروان أخبرتني بسرة ابن صفان أن سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا مس أحدكم ذكر فليتوضع أي في عقب ذلك فليتوضع وعن مصعب بن سعد بن بوقاس قال كنت أمس كنت أمسك المصحف لسعد بن بوقاس لكي يغرأ قال فحتكت أي حك ذكره فقال سعد بن بوقاس لعلك ما سست ذكرك قال مصعب نعم قال قم فتوضع قم فتوب، سعد يرى أن مس الذكر ناقب من نقي الوضوء، ويرى أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا أيضا مثال علي بن بربي طالب وعن هرضا، الله ترغطني بإسناد صحيح أنه بال فقرأ القرآن. فقال له رجل أتقرأ القرآن على غير طهارة قال إني أقرأه ولا أمسكه صحه الدربني. قال وعن نافع أن أن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكرا فقد وجب عليه الوضوء وعن هشام العروة أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. ثم ساقى أيضا عن ابن عمر أنه كان يختسل ثم يتوضع فقلت له يا أبتي أما يجذك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضع أثناء الغسل يمس ذكرة فيعيد إيش الوضوء وعن سالم أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر صريت بعد أن طعت الشم توضى ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصرات ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضعت لصرات الصبح مسجت فرجي ثم نسيت أن أتوضى أنا فتوضأت وعدت لصراتي هذه الحاديث والأثار بيت أن مس الذكر ناقض من ناقض الوضوء لو أن امرأة عندها طفل صغير غسلت ابنها الصغير ومسد ذكره فقد انتغى إيش وضوءها. لو أن إنسانا مهلته يختل الأطفال وخطت لطفلا المسد ذكره فقد إيش انتغى ضوءه. لكن هذه الغلفة. التي الجلد التي تقطع من الذكر إذا مست وجدت صاغضة فإنها لا ترقض الوضوء لا ترقض الوضوء نقض الوضوء لمن مس الذكر ليس لمن مس ذكره لو أنه مريض وذهب إلى الدكتور ومس ذكره الدكتور الدكتور ينتقدوضوح، أما ذلك الآخر لا, لا ينتقدوضوح، فإن انتقادوضوح إيش لمن لمن مس الذكر لا لمن إيش مس لكره، كذلك مرة إذا مست فرجها كما جاء في الوي الأخرى من مس فرجا نكرة جاءت في سياق العموم. قبلها شرط فالنكره اذا جاءت في سياق النفي او الشرط تفيد العموم اي كل من مس فرجه امرأة او رجلا فعليه ايش فعليه الوضوء نعم قال رحمه الله باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب An Salim ibn Abdullah, an Nabihi Abdullah ibn Umar, anahu kana yaqool, qublatu al-Rajul imraatah, wajasuhu biyadi min al-mulamah, fman qablam raatahu, awajasuhah biyadihi, faalaihi al-wudu. Qala wahdazani an Malik, anahu balaghu an Abdullah ibn Mas'ud, kana yaqool, min qublat al-Rajul imraatuh al قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء قال نافع قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي قال باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته القول الصحيح أن القبلة لا تنقض الوضوء فقد كان علي الصلاة والسلام يقبل الساعة ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. قال السالم عن عن أبيه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة اللمس يعني يقول تعالى أو لامستهم النساء لكن الصحيح أن أول أمسط من النساء يعني الجماع كناية على الجماع. قال ذلك طائفة من السلف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أن أن مقال بالآية أول من النساء كناية على الجماع. فقال ابن عمر فمن قبل مراعتها أو جسها بيده فعليه الوضوء. عن ما يكنه بلغ أن عبد الله ابن ابن مسعود والله أعلم أنه ليس في الموطة عن عبد الله ابن مسعود إلا هذا فقط لعله قاض عن بالي لكن هذا لعله متيقن والله أعلم لأن مالك مالكا ليس عنده من الحديث ابن مسعود شيء إلا هذا فقط كعبد ابن حميد صاحب المسند مسند عبد بن حميد لم يروي عن عبد الله ابن مسعود ولا حديث مع أن ابن مسعود من المكثرين في الرواية ما بلغه أن ابن شعود كان يقول من قبلة الرجل امرأتها الوضوء وعن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأتها الوضوء الصيحة كما قلنا أنه ليس بناقو ونعبنا بالحديث قالت عائشة وعنها كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضى كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل نساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضى رواه أبو داود وصححه الدار غطلي وغيره لأ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أن القبلة أو غيرها لاقض الوضوء قال أشخاص لام رحطول عليه لم يرد على النبي سلم يعني مع أنه لا يوجد دليل أن القبلة ناقضة للوضوء أو أو مس المرأة ناقضة للوضوء. نعم. قال رحمه الله باب العمل في غسل الجنابه. Kala haddathani Yahya'an Malik An Hisham ibn Urwah An abihi ana isyata umil mu'minin Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kana ida ghtasala minal janabah Bada'a bi ghasli yadai Thumma tawadza'a kama yatawadza'u li salat Thumma yudkhilu asabi'ahu filma' Fayukhalilu biha usula sha'rih Thumma yasubu ala raksihi thalath gharafat biyadai Thumma yufidhu lma'ala jildihi kullih Kata wadzathani an Malik an ibni Syihab an Uroh ibnu Zubair an Aishah a'umul Mu'minin, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana iqtasil min ina hu al farqu min al janaabah. Kata wadzathani an Malik an Nafi an Abdullah ibnu Umar, kana iذا غتسل من الجنابه بدأ فأفرغ على يديه اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمّض واستنثر ثم غسل وجهه ونظه في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم غتسل وافاض عليه الماء قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرء من الجنابه فقالت لتحف على رأسها ثلاث حفنات من الماء والتغغث رأسها بيديها نعم قال باب العمل في غسل الجنابة أي كيفية غسل الجنابة أراد بهذه الترجمة كيفية غسل الجنابة الجنابة نأخذها من الجنب وهو البعد فبصرت به عن جنب أي عن بعد وسمي جنبا غير لأنه ابتعد عن الصلاة فسمي جنبا سمي من خرج منه المني جنبا لأنه ابتعد عن الصلاة هكذا قال أهل العلم وإلا في الأصل أن الجنب في لغة العرب هو البعد فبصرت فيه عن جنب وغسل جلابة كان النعسان لما أصابته جلابة كان يغسل ذكره وما أصابه من أذى هذا أول شيء ثم بعد ذلك يغسل يديه يغسل يديه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة وضوء كاملاً وضوء أهل ثم بعد ذلك يخسر رأسه ثلاث مرات شقه الأيمن ثم شقه أليس الله خامسا بعد ذلك يفيض الماء على ساعد جسده هذا غسل الجنابه يخسر ذكره وما أصابه من أذى يعني المني ثم بعد ذلك يخسر يديه ثم بعد ذلك يتوضع وضع الصلاة ثم بعد ذلك يغسل رأسه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سال جسده، أي يعم الماء على سال جسده. قال أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا قتست من الجنابة بدأ فغسل يديه، يعني بعد ما ما يغسل ذكره، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم ي. يدخل أصابع في الماء في خلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث قرفات بيديه ثم يفض الماء على جلده كله أي ساد جسده أفروا أيقا أن رسول الله سلم كان يغتسل من إناء هو الفرق أو الفرق لغتان قيل بتسكين الراء وغيلة بتحريك الراء والفرق هو مكيال عند العرب قيل يسع ستة عشر رطلا قيل هو مكيال عندهم من الوزن يزن ستة عشر رطلا وعلى بن عمر كان إذا اختسل من جنابه بدأ فأفرق على على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ونضح في عينه أي وضع المائش في عينه هذا لم يرد عليه دليل ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم اغتسلوا وافاض عليه الماء يعني كان رضوان الله عليه يتوضى معلمي كأنه بلغ أن عائشة سؤلت عن غسل المرأة من الجلابة فقالت لتحفل على رأسها ثلاث حفلات من الماء أرادت عائشة إيش أن المرأة إذا أصبت جلابة ولها ضفائر شعرها كثير ولها ضفائر فإنها لا تنقض الضفيرة يعني لا تفتح الشعر إنما تجعل الضفيرة كما هي ويكفيها أن تجعل ما على رأسها أما ذا كان غسل حيضة إذا طهرت مرة من الحيض فإنها تنقض الشعر تنقض الشعر هكذا جمع العلماء بين النصوص يقولون لأن الحيض يأتي بالشهر قصل يأتي بالشهر مرة إذا طهرت مرة فليس هناك مشقة إذا نقّوت الضفائر أما الجناب لا قد يكون شاب حديث أحد بالزواج يأتي زوجته خمس مرات في اليوم أو سبع مرات في اليوم فهذا يصعب في كل في كل غسل أن تنقض شعرها فقالوا تجعل الضفائر كما هي وتحت الماء على رأسها نعم قال رحمه الله باب واجب الغسل إذا تقل الختانان قال حدثني يحيى عن مالك ابن شهاب An-Said ibn al-Musayyab An-Umar ibn al-Khattab Wa Uthman ibn Affan Wa Aisha Zawj al-Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Kanu yakuluna Ida masal khitanul khitan Fakat wajab al-ghusul Waqala wa haddathani An-Malik An-Abin Nazir Mawla Umar ibn Ubaidillah An-Abi Salama Ibn Abdurrahman ibn Auf An-Ahu qala Sa'altu Aisha Zawj al-Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Ma yujibu al Fakalat hal tadrima mathaluka ya Aba Salama. Mathalal farruj. Yasma uddika tasrukh. Fayasrukh ma'aha. Iza jawazul khitanul khitan. Fakat wajabal ghusul. Kala wahadathani an malik an Yahya ibn Sa'id. An Sa'id ibn al-Musayyab anna Aba Musa al-Ash'ari. Ata'a isyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakalalaha. Lakat syak aleya, اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر. Inni lau'adimu an astakbilakih به. فقلت ما هو؟ ما كنت سائلان عنه أممك؟ فسألني عن. فقال رجل يسibu أهل ثم يكسل ولا ينزل. فقال إذا جاوز الخطان الخطان فقط وجب الغسل. فقال أبو موسى العشري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيت الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يقسل ولا ينزل ثم يقسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي ابن كعب لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي ابن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت قال وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل الغسل له أسباب إذا كان جنابه من أسبابه خروج المني. خروج المني سواء كان بيقبه أو احتلام متى ما خرج المني من الرجل بشهوة فقد وجب إيش عليه الغسل؟ قال باب واجب الغسل إذا اتغى الختان أن المراد من هذه الترجمة أن الرجل إذا جاء لمرأته وأولج ذكر في فرجها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل إذن موجبات الغسل خروج المني بيغضة أو احتلام أو احتلام الثاني إذا أولج الذكر في فرج زوجته ثم لم ينزل فلما يجب عليه أن يقتسل قال باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان الختانان هذا من باب المشاكلة الرجل يختن لكن مرة هل تختن هذا تنازع فيه أهل العلم هل تختى المرأة أم لا غيل أن المرأة لا تختى وهذا هو أصح ما قيل وقيل إنها تختى وقيل إنها تخفض والخفض هو قد طرف العرف الذي في فرج المراه طرفه يسمى خفض كما جاء في الحديث إذا خفضتي يعني إذا خفضت الطرف لكن الصحيح أن المراه ليس عليها ختان قال عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب سعيد بن مسيب تنازل علماء في سماعه من عمر وجاء في رواية عند أحمد أنه سمع عمر لذلك أثبت الحافظ ابن حجر أن سعيدا سمع من عمر وعثمان بن عفان وعائشة زوجين مع سلم رضي الله عنهما أو عنهم كانوا يقولون إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل وعن أبي سلمة أبي عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ما يوجب الغسل أي ما هي الأمور التي إذا فعلها العبد وجب عليه الغسل فقالت هل تدري ما, ما مثلك يا أبا سلمة أبا سلمة ابن عبد الرحمة كان صغيرا ويسأل ليش عن القصل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج الدجاج الصغير جدا الديك الصغير يسمع الدك تصرخ فيصرخ الديك الصغير يسمع الديك الكبار تصرخ الفجر وهو إيش يصرخ معها؟ فقالت مثل كمثل هذا يعني مقلد أنت صغير لماذا تسأل عن هذه الأشياء إيش الكبيرة؟ فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل مع هذا بينت أرض الله عليها له. وقال عن سعيد ابن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائسة فقال لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله سلم في أمر أني لو أعظم أن أستقبلك به يعني يشق علي أن أسألك عنه من باب الحياء فقالت ما هو ما كنت سأل عنه أمك فسأل فسألني عنه قاتم أنا إلا في مقام أمك فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل يكسل يعني خلاص ما لا ينتسب الذكر والإكسال إما بسبب مرض يصيب الإنسان أو بسبب كبر السن شعبة كبير أو كذرة الجماع مع كذرة الجماع قد يكسل فمن أتى أهلاه ثم كسل إيش يفعل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك يا بدا والله لا أسأل الضمراء القسم وعن محمود بن لبيد عنصاري وهو صحابي صغير سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يقسل ولا ينزل قال زيد يغتسل قال محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى القسل قال زيد بن ثابت إن أبي نزع عن ذلك يعني رجع عن هذا القول نزع يعني رجع قال ز يعني أبى ابن كعب كما عند الدارقطني وغيره الماء من الماء كان رخصة في أول أمر ثم أمرنا بالغسل بعد ثم أمرنا بالغسل يعني في في أول أمر كان يقولون الماء من الماء معنى أنك لا تختزل حتى تنزل. فمعنى الماء من الماء. الماء يعني ما الغسل. سببه الماء أي المك إذا إذا أنزلت المني. ثم بعد ذلك لما علم أنه منسوخ تراجعوا وبيبل الكعب وعناه أن ابن عمر كان يقول إذا جاوز الختال ختال فقد وجب القصول قال رحمه الله باب وضوء الجنبي إذا أراد أن ينام أو يدعم قبل أن يغتسل قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل Fakala lahu Rasulullah Tawadzak waghsil dhakaraka Thumma nam Kala wa haddathani an malik An Hisham ibn Urwah An abihi an a'ishata Zawjil nabi sallallahu alaihi wasallam Annaha kanat ta'ul Iza asaba ahadukumul marah Thumma arada an yanam Qabla an yagtasil Falayanam hatta yatawadzak Wudu'ahu lissalat Kala wa haddathani an malik An nafi' anna abdallah ibn Umar كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسه برأسه ثم طعم أو نام نعم قال باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. ال... لو أن إنسانا جامع مع أهله ليلا وكان الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتوضى وينام وفي الصباح يختسل أو انقطع الماء عنه فإنه يتوضع وإن لم يجد ما يتوضع به فإنه يتيمم وينام ولا ينام جنبا جاء في الحديث لا تدخل الماء كبيت في كلب ولا صورة وفي رواية ولا جنب رهب داود والصحر الألباني ولا جنب هذه الزيادة فإنما <تصفيق> قال المسلم إن لم يستطع القصل ليلا فإنه يخففه وينام وإذا أصبح اغتسل ثم ساق الحديث هذا هذا قال أهل بعض العلماء يجوز له أن ينام وإن لم يتوضى لا يشتط الوضوء إنما الوضوء من باب الاستحباب هذا هو مذهب الاحناف ورجح طائفة من العلماء منهم الشيخ صالح الحيدان نعم قال رحمه الله باب ععادة للجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبة قال ياحيى عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن عطاء بن ياسر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبّر في صلات من الصلوات ثم اشار اليهم بيده انمكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الماء قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن زبيد بن صلت انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب الى الجرف فنظر فاذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما اراني الا حلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما ارى في ثوبه قال وغسل ما راى في ثوبه ونضح ما لم يره واذنا او قام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا قال وحدثني عن An Sulaiman ibn Yasar An Umar ibn al-Khattab Ghada ila ardihi biljurf Fawajada fi thawbih ihtilama Faqala laqad ibtulitu bilislam Mundhu wulitu amran nas Faghtasal Wa ghasala ma'raa fi thawbihi minal ihtilam Thumma salla ba'da an talaatis syams Qala wa haddathani an Malik An Yahya ibn Sa'id An Sulaiman ibn Yasar An Umar ibn al-Khattab Salla bin nasi subh ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لنت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعادل صلاته قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في رقب فيهم عمر بن العاص وأن عمر بن الخطاب gerras di bawah jalan, kira-kira dari bawah air, fahatlam Umar, wakad kada an yuspah, falam yezid ma'arab bimaah, farakibah hatta jahal ma, fajalla yagsilu ma raa min dalikal fahatlam hatta asfar, fakalalah Umar fakalalah Umar ibnu al-Aas asbhata, wamana thiyab, fadagthaubaka fadagthaubaka yugsal, fakalah Umar ibnu al-Khattab وعجب لك يا عمر بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفا الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر الاحتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم من أحدث ليغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ما أفع عليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله قال المالك أبو إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسل ثوبه الجنوب إذا صلى ناسيا أنه أصابته جنابه إذا كان منفردا فإنه يقطع الصلاة باشرة ويذهب ويغتسب وكذا إذا كان مأموما يقطع الصلاة 11 ثم يذهب ويختصر أما إذا كان إماما إذا كان إماما إذا كان أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة إما أن يقدم شخصا مكانه من الخلف وإما أن يقول امكثوا وإما نقول يقول امكثوا لكن لعل في قوله امكثوا إطارة على الناس فإذا قدم شخصا أكمل باقي الصلاة ولا يعد به من جديد أما إذا صلى بالناس وانتهى ثم تذكر عنه كان جنبا ففي هذه الحالة يغتسل ويعيد هو صلاته فقط وأما المأمون فلا يعيد الصلاة قال أنا أعطى ابن يصار أنه أخبر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا مرسل كبر في صلاة من الصلاة أي لم يقرأ لم يشرح في الصلاة كبر فقط ثم أشار إليهم بيده. ألمكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء يعني اقتسل <تصفيق> هذا إذا إذا كان موضع القصر غريب بيت النبي عليه السلام كان ملاصق للمستجد أما كان الإمام بيته في منطقة أخرى والمسجد في منطقة أخرى، فهذا إذا قال الناس أم كثو، فإنه سوف يطير عليهم جدا. ذاك إذا كان بيته قريب، كيبيت النبي سلم ملاصق المسجد، فإنه لا حرج أن أقول لهم أم كثو، أو كان في حمامات تابع للمسجد فإنه لا حرج أن أقول ليش أم كثو، ثم يغتسل ويرجع عليهم قال عن زبيد ابن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف وهو موضع عند المدينة الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يقتسل فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اقتسلت قال فاختسل وصلى وصل ما رأى في ثوبه قال فاختسل وغسل ما في ثوبه غسل المني من الثوب ليس معناه أن المني نجس لا المني طاهر عند أكثر أهل أهل العلم وغسل الشيء لا يدل على نجاسته قصة الشيء لا يدل على نجاستها. عائشة رضي الله عليها كانت تحك المني بأصبعها، وكان لـ اسم نجس. لما لما حكت النجاسة يصبحها رضي الله عليها. الأمر الآخر يقول أهل, أهل, أهل العلم. غسل الشيء لا يدل على نجاسته لو أن لو أن عصيرا وقع على ثوب الإنسان عصيرا فغسله غسله إيش موضع العصير لا يعني هذا أن العصير نجس فغسل الشيء لا يدل على مجاسته قال فاقتسر وغسل ما رأ في ثوبه ونضح ما لم يرى أي رشى بابا من باب الاحتياط وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا قوله متمكنا أي وقت الضحى حين استغرى هذا معناه متمكنا يعني لما ارتفع الشمس قيد رمح وعن سليمان ابن يسار أنه صلى بالناس الصبح ثم قدم إلى أرضه بالجرف، فوجد في ذوب احتلاما، فقال إن لما أصبنا الودك لات العروق، الودك هو الشحم المذاب، كانت العرب تأتي بالشحم ويذاب الشحم لكي يكون زيت، يسمى ودك، وكانوا يأكلونه. فقال إنه لما أصبنا الودك لالة العروق فاختسل وعاد لصلاته ثم شاقى حيث آخرنا عمر عرس ببعض الطريق التعريس في لغة العرب هو نوم المسافر ليلا ل... نوم المسافر ليلا يسمى تعريس خاص للمسافر. إذا نزل المسافر في موضع ونام ليلا يسمى تعريس وقال فاحتلم فلم يجد الماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ويغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر أعرف رمعنى الإصفار وقال بعد الفجر بنصف ساعة تقريباً، فقالوا عمر بن العاص أصبحت وما عن ثياب يعني عندنا ثياب أي أيها الأمير أنشت نعطيك ثوبا فدعت ثوبك يغسل نحن نغسل ثوب فقال عمر وعجب لك يا عمر لأن كنت سجد ثيابا أهف كل الناس يجد يعني إذا أنت من الله عز وجل عليك بأكثر من ثوب هناك من المسلمين ما عندهم إلا ثوب واحد والله لو فعلتها لكانت سنة يقول لو أني غيرت الثوب لأجل الاحتلام لأصبحت سنة كل ما أصابه احتلام غير ثوبه ولا ولا يغسل بل أقصل ما رأيت وأنضح ما لم أرى قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام. هذه المسألة رجل صلى صلاة الظهر ثم صلى صلاة العصر ونام بعد العصر ورأى في ثوبه مني رأى في ثوبه مني هنا هل هذا المني جاءه في وقت الظهر أم العصر صار عنده شك يقولون يجعله للنومه القريبه يعني ايش نمت العصر إنسان صلى الظهر وارتاح قليلا ثم جاء العصر وص وصل العصر ثم أرتاع قليلا ثم رأى الملي بعدما قام من نومه العصر هل هو من نومه الظهر أو نومه العصر؟ يقول لا نومت العصر النوم القريبة هذا هو الصحيح واختاره وط وطائف من المحاضرين منهم الشيخ محمد ابن عتامين رحمة الله عليه قال مالك في رجل وجد في ثوب أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نومه يعني إيش من أغرب نومه القريبة فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما ما كان صلى بعد ذلك النوم يعني بعد النومه القريبة من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا نعم الإنسان قد يحتلم ولا يذكر احتلاما يعني يخرج منه المني ولا يذكر ايش احتلاما انه جامع في منامه ذلك قال عليه الصلاة والسلام اذا رأى احدكم احتلاما ولم يرى المني فلا غسل عليه اذا الرجل انه ايش انه جامع في المنام ولم يرى القسل ولم يرى المني فهذا لا غسل عليه وإذا لم يرى احتلامه لم يرى أنه يجامع وراء المني فهذا إيش عليه عليه القصل لأن العبرة تخرج المني فيصل بعد ذلك النوم فليعد ما كان بعد ذلك النوم قلنا هذا الأبو الصحيح من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ما لم يحتلم فإذا وجد في ثوبه احتلاما فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامها ولم يعد ما كان قبله هذا هو الصحيح نعم باب غسل المرأة قال رحمه الله باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل قال حدثني عن مالك بن شهاب عن عروة ابن الزبير أن أم, سل... أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فلتغتسل. فقالت لها آيسة أفن لكِ، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تري بيمينك ومن أين يكون الشبه؟ قال وحدثني عن Malik. An Hisham bin Urwah an Abi, an Zainab binti Abi Salamah, an Umi Salamah, zatul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annaha qalat, jat Umi Sulaim, imraatu Abi Talha al Ansari ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakalat ya Rasul Allah, innallah la yastahi min alhak, hal almar'at min gusl, iza hi atlamat, fakal namm iza rata alma. قال باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل المرأة قد ترى في منامها أن زوجها يجمعها لا سيما إذا كان الزوج قائبا عنها فترة طويلة فإذا رأت هذا ونزل منها الماء فإنها تغتسب لحديث أم سليم رضا عنها قالت يا رسول المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتقتسل في رواية المرأة ترى أن زوجها يجامعها أتقتسل فقالها رسول الله سلم نعم فلتقتسل يعني إذا رأت الماء كما جاء في رواية إذا رأت الماء فقالت لا عاش أفل لكي يعني هذا أمر يستحبن وهل ترى ذلك المرأة يعني هل المرأة تحتلم فقالها رفع سلم تريبت يمينك تريبت يمينك أي دستك بالتراب وهذا كان تقول العرب من باب المدح ومن أين يكون الشبه كيف يخرج الولد يشبه أمه وكيف يخرج ولد يشبه أبيه إذا سبق الماء الماء, إذا سبق الماء الماء إذا سبق الماء الماء إذا سبق الماء المرأة كان أشبه بها وإذا سبق الماء الرجل كان يشبه أشبه أشبه بأبيه الشاهد أن المرأة افتحت تنمي الرجل. قالوا عن أم سلمة زوج رسول الله أنه قالت جاءت أم سليم أم سليم هي أم أنس ابن مالك الصحابي الجليل رضي الله عن الجميع أمرات أبو طلحة أنصاري إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أم سليم توفي أبو أنس فجاء أبو أبو طلحة فخطبها وكانت مسلمة وابو طلحة لم يسلم فقالت يا بطلحة لا أولد منك مهرا إن أسلمت تزوجتك فأسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق نعم إن الله عز, عز وجل لا يستحي من الحق يعني في الأمور الدينية ليف من هذا أن لا حياة الدين الدين كله حياة قال عليه الصلاة الحياء من الدين وقال عليه الصلاة الحياء شعبة من شعب الإيمان ولكن المؤمن أن الله لا يستحي من الحق أي في الأمور التي يريد العبد أن يتعلم منها أمور دينه هل على المرة من غسل إلهي احتلمت نعم إذا رأت الماء كم الآن من الوقت ساعة ونصف كم ساعة ونصف لا خذ آخر باب حتى نم. قال رحمه الله باب جامع أغسل الجنابه <تصفيق> قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكون حائضة أو جنبا Kala wa haddathani an malik an nafi' Anna abdallah ibn umar kana ya'ruqu fit thawb Wahwa junubthumma yusallifi Kala wa haddathani an malik an nafi' Anna abdallah ibn umar Kana ya'gsilu jawari, jawarihi rijlay Wa yu'tinahu al khumrah Wahunna huyat Wasu'ila malik an rajulin lahun niswa wa jawari Hal yata'uhunna jami'an qabla an yagtasil Fakahal, la buasa bi an yusib al rujul jariatih, qabla an yagtasil. Fa aman nisaul harair, fayukrahu an yusib al rujul mara al hurra, fi yom al aqra. Fa aman yusib al jaria, thumayusib al aqra wahwa junub, falabasa bidalik. Wasuila Malik an rujul junub, wadi alahumah yagtasilu ليعرف حر الماء من برده ليعرف حر الماء من برده قال مالك إن لم يكن أصاب أسبوعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء قال باب غسل الجنابه باب جامع غسل الجنابه عن ابن عمر أنه كان يقول لا ذأس أن يغتسل بفضل المرأة بفضل المرأة أي الماء الزائد من غسل المرأة لأن امرأة عندها ماء في طست واقتسلت بهذا الماء وبقي منه فائض قال لا حرج أن يقتسل الرجل بهذا الماء الباقي ما لم تكن حائضا أو جنبا يعني ما لم تكن هذه المرأة اقتسلت من غسل حيض أو غسل جنابة الصيحة أنه يجوز مطلقا سواء كان من غسل حيض أو غسل الجنابه لحديث ميمونة أنها اختسلت بجفنة ويا الصحن الكبير فجاء أنه أسلم فاختس منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنوبا إني كنت جنوبا فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب هذا صريح واضح وعلي بن عمر أنه كان يعرق في الثوب أي يصيب العرق وهو جنب ثم يصلي فيه أي أن عرق الجنب ليس بنجس الجنب إذا عرق في ثوبه فإن عرقه ليس بنجس وعلي بن عمر أنه كان يغسل جواريه يعني كان عنده جواري جارية يعني خادمة تخسر رجليه وتعطيه الخمرة الخمرة هي قطعة صغيرة من الخام على قدر الوجه صغير جدا وهن حيض يعني أراد أن خدمة الحائض لا حرج فيها لأن الحائض ليست نجسة الحائض ليست نجسة تخدم زوجها وتخدم سيدها إذا كانت مولا وصول مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطعن جميعا قبل أن يختسل فقال لا بأس بل يصيب الرجل جاريته قبل أن يختسل فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرى الحرة في يوم الأخرى نعم قالوا لأن رجلا عنده زوجة ثم تزود شابة صغيرة واليوم هو يوم إيش أمره الكبيرة فقال هذه كبيرة أذهب إيش إلى إلى الصغيرة فيقول ليس له ذلك إنما كل مراه لها قسم من كان له زوجتين ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وهو أصحاب السنن فلا ينبغي للمسلم من عنده زوجتين أو أكثر أن يميل إلى الصغيرة الجميلة وحذالك ويترك إيش الباقيات فهذا ليس من من العدل لكن بعض بعض السلف رخص أن يطع النساء كلها في ليلة واحدة ويبيت عند من عندها المبيت واستدلوا أن أن سليمان عليه السلام طاف على كل نساء وكنا مئة إلا إلا إلا واحدة والنبي عليه السلام طاف على النساء بليلة وكنا تسعة أزواج النبي عليه السلام وكان ال... الإمام النسائي رحمه الله عليه صاحب السنن عنده أربع نساء وعشر جواري يعني كم أربعة عشر؟ وقال رحمه الله عليه ربما طاف عليهم كلهم في ليلة واحدة فمم أسئل عن ذلك عن هذه القوة التي عنده قال هذا من أكل الديكة من أكل أيش الديكة فلعل الديك سبحان الله مفيد <تصفيق> نعم قال بعد ذلك قال فأما أن يصيب الجارية ثم نصيب أخرى وهو جنوب قال فلا بأس بذلك قال وسول مالك عن رجل جنوب وضع له ماء يختسل به فسهى فأدخل أصبع فيه ليعرف حر الماء من برده قال مالك إن لم يكن أصاب أصبع أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء نعم الجنوب إذا وضع أصبعه في الماء ليراه هل هو بارد محارف ففن ذلك لا نجس الماء لأن الجنوب ليس بنجس نغفنا الله علما صلى الله وسلم على سيدنا محمد في سلة كثير لا اقرأ أحسن الله إليكم هذا سائل يقول حديث سالم ابن عبد الله عن أبيه أنه يغتسل ثم يتوضأ يقول سالم يسأل هل الوضوء يجزئ هل يدل على أن الاغتسال يجزئ عن الوضوء نعم إذا توضأ أثناء غسله فإذن ذلك يجزئه قالت عائشة رضي الله عنها كان أنه سلم إذا اغتسل خرج إلى الصلاح نعم إذا نزل المطر في يوم العيد فهل يجوز لنا نصلي العيد في البيوت إذا نزل المطر استلعت نعم يصلي في البيوت أيوة. بشرط أن يكون مشقة ولاست الناس أن يخرجوا صفاتها نفسه كيف سيف يجمع أهله ويصلي بهم كهيئتها هل يجوز ذبح الحيوان أمام حيوان أخرى في الأضحية؟ لا لا يقولون لا يقول السلف لا يذبح الحيوان أمام الحيوان الآخر نعم هل يجوز رؤية المخطوبة بأم الخاطب في أي بدون محرم لها؟ لا يرى المرأة التي يرغب بزواجها بوجود ولي الأمر إما أبوها وإما أخوها يعني ولي أمر الزوجة معنا. ولي أمر أي أمر الزوجة وعن يرى منها ما دعت الحاجة برؤيته أو ما يظهر غالبا وهو الوجه والكفين فقط ولا ينظر غير ذلك وإن كان بعضهم يعني توسع بن حزم الظاهري قال له أن ينظر حتى إلى فرجها وهذا كان لا لا لاسكنا فيه مبالغة نعم هل يجوز أن نقول أن الخميني كافر هل خميني رأس الكفر نعم <تصفيق> يقول ليس هناك دليل على تعيين كفره هو رأس الكفر دليل رأس الكفر مشترك بالله نعم هل الفرج يشمل القبل والدبر أما الدبر لا وأما الفرج يسمى الذكر ويسمى الفرج المرى هل لنا أن نقتصل بكيفية غسل الجنابه مع عدم الجنابه؟ نعم غسل التبرد الجنابه. الجنابة نعم إذا توضع لأجل أن يصلي فلا حرج نعم ما الفرق بين هوى النفس والشهوة؟ الشهوة هي الأمور التي يشتيها القلب، وأما هوى النفس هي هي الأمور التي أعم من الشهوة، هوى النفس. يشمل الشهوات ويشمل البدع ويشمل ويشمل فالهوى أعم من الشهوة نعم هل يجوز أن نلعن الكافرين والمبتدعين والحزبين أما من حيث العموم على لعث الله على الكافرين أو الحذاء فلا فيه وأما المعين إذا كان كافرا معين يدعاه بالهداية وإذا كان مبتدعا يدعى له بالهداية فإن دعوتك له بالهداية خير من لعنه غير لذلك سلم يا رسول الله إن دوسا قد كفرت فقال اللهم هدي دوس نعم. المسافر يقصر الصلاة في كم أيام يقول؟ الذي عليه الجمهور إذا نوى لقامة أربعة أيام وصاعدا فهذا مقيم لا يسمى مسافرا ما حكم الهجر أكثر من ثلاثة أيام على الأولاد الذين يدرسون في ال يدرسون في ال معهد نعم على العموم ال الهجر, نوع... الهجر نوعان الهجر نوعان هجر شرعي وهجر نوع... غير شرعي الهجر الغير شرعي هو هو الهجر لاجلي امر من امور الدنيا اما لاجل مال او او اجل مشكم مشاكل فهذا لا ينبغي المسلم ان ان يهجر اخاه فوق ثلاث قال الاصحاب من كان يوم بالله ولا الاخر فلا يهجر اخاه فوق ثلاث. في يعرض هذا وعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أما كان الهجر سرعيا الهجر مبتدع فهذا جائز مطلقا ولا يحدد بوقت لا. هذا يقول هل يجب غسل الجناب إذا جامع الرجل امرأة في غير فرجها إذا نزل عليه الماء لحنا قلنا قلنا أنه إذا أنزل الماء من الرجل فقد وجب عليه عليه قوس، لو أنه قبل زوجته وأنزل، عليه القوس نعم، وهل قوس الجم جنابة يخص للرجل أم للمرأة كذلك؟ سبحان الله <تصفيق> إذا إذا أنزلت المرأة يجب عليها قوس إذا أنزلت نعم إذا كان رجل ما جمها في فرجها وأنزلت يجب عليها قوس. قول كيف سفط ختان المرأة الله أعلم لست ختانا نعم <تصفيق> يسألان كيف هي سفط غسل الجمعة هل هو مثل سفط غسل الجنابه إيه اي نعم غسل الجمعة كغسل الجنابه يتوضأ اسمه يختلس ويذهب إلى الصلاة نعم وإن لم يكن جنوبا شيخنا وإن لم يكن جنوبا فأنه يكفيه المضبطة والاستنشاق أو أثناء الغسل ثم يخرج إلى الصلاة نعم. هذا سائل يسأل كيف الجمع بين حديث من ما سذكره فليتوضأ وحديث إنما هو بذعة منك. جمعنا قبل قليل لعله كان نعم الأخ هذا. جمعنا قبل قليل يقولنا أنه إذا كان بحائل فهذا لا ينقض الوضوء وإن كان مباشراً بغير حائل هذا ينقض الوضوء نعم. هل المذي يسبق المني دائما؟ المذي يسبق المني؟ أيوة. لا أعلم هل يسبق لا أعلم نعم. من هو أصحاب الأعراف المذكورون في سورة الأعراف؟ قيل هم الكفار قيل هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم والله أعلم. لا على هذا هو الأول الذي عليه أكبر أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم الرجل يجامع نساءه وزوجاته كلهن في يوم واحد هل هذا خاص بعد أن جاء من السفر لا أعلم وكي الخصوص لا أعلم يعني الرجل لا يجامع كل نساء إلا كان مسافرا. كم من نساء سبحان الله قد يعطي الله قوة هذا كيف <تكيل> فلا يشترض أن يكون مسافرا أو ليس مسافرا يسأل عن حكم لمس الذكر من غير التعمد هل وجب عليه الوضوء من مس ذكر وباشرس كان متعمدا أم غير متعمد بشهوة أم غير بشهوة ببطن الكف أم بظهر الكف بالأصابع فإنه ينقض الوضوء نعم يسأل الصحيح سعيد ابن المسيب او سعيد ابن المسيب الصحيح المسيب ليس المسيب نعم ما حد الجواز في قص شعر الرأس بالنسبة للمرأة وهل يجوز لان تقص سائر شعرها لازالة قمل اما العلماء فانهم يمنعون من قص المرأة شعرها، وبعضهم أجاز ذلك ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات، ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات. أما مرة إذا كان فيها قمل، فإنها تعالج القمل بالعلاجات المباحة. نعم. يسألون كيفية مسح الرأس في الوضوء في النساء؟ النساء تمسح رأسها كما يمسح الرجل. نعم. يسأل المعنى التقاء الخطانين أي إلاج الذكر بالفرج فرج المرأة هذا التقاء الخطانين هل للزوجة أن تطالب زوجها في الخلع, الخلع وحق حق شرع المرأة إذا كرهت خلق زوجها إذا كرهت خلق الزوج إما أن يكون رجل لا يصلي أو رجل صاحب خمر وفساد أو رجل يضرب المرأة ولا يفق عليها أو نحو ذلك فمتى مع كرهت المرأة خلق زوجها فأن لها أن تطلب الخلع نعم وهل لها أن تخرج إلى بيت أبيها من غير إذن الزوج بعد أما اختلعت نعم إذا اختلعت المرأة تذهب باشرة نعم هل صاحب الحدث أما امرأة تريد الخلع من الزوج ثم تمكث عنده هذا قائد امرأة نعم هل صاحب الحدث الدائم يصلح أن يكون إمام الصلاة إنعم لا حرج في ذلك ما حكم أكل بذة النحل نحل هنت الآن هريت بذة النحلة حات تأكلها على العموم الحشرات لا تأكل الحشرات لا تأكل إلا الجراد لأنه يأكل من من الحشرات أو يكون تبع أو يكون تبعا لو أن نحلة وقعت في عسل وتغطعت في العسل وأن تأكلت العسل مع النحلة لا حرج هذا يسمى تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا نعم. هذا يقول كم حد آخر حد آخر العقيقة بالنسبة للصبي المولود السنة سبعة أيام فإن لم يعقل بعد السابعة فالأمر له مفتوح بعد سبوعين بعد شهر بعد سنة بعد عشرين سنة متى ما تيسنى ذاتنا إذا ولد ثم مات إذا ولد ثم مات إذا كانت عدا الأربعة أشهر الذي عليه الجمهور أن الصغط إذا كان عمره أربعة أشهر يعق عنه أما الصغط إذا كان دول أربعة أشهر إذا حامل في شهر الثالث وأسقطت هذا لا يعق عنه أما إذا أسقطت في شهر الرابع وصاعدت هذا يعق عنه يسعى أن حكم استئمال الطيب فيه القحول لا شك أن النفس السلام قال دع ما يريبك إلا ما لا يريبك فالأحوط عدم استعماله وإن كان لو استعمل أجازة ذلك وقد سألت الشيخ صالح الحيدة فقال لا حرج أكل أحبط المسلم أن يبتعد عن نعم يزال معنى الحديث يا أم قوم أقرأهم لكتاب الله يعني الحافظ لكتاب الله الحفظ الجيد الصحيح نعم هل من العلماء من يرى جواز أداء زكاة الفطر بعد صلاة العيد لا بعد بعصات العيد هذه ما تسمى زكاة تسمى صدقة من الصدقات ويأثم إذا تعمد إخراجها بعد الصلاة نعم يسأل فناء المسجد هل يعد من المسجد إذا كان له مسور واحد متصل ويرا من خلفه الناس فهذا يعد من المسجد <تصفيق> أما كان المسجد مكشوفا أو كان السور صغيرا فهذا قالوا لا يعد من المسجد يسألون كيفية النظح في الثوب. النظح هو تمثل. الرشاكل الرش. من أسماء صاحب المقداد بن الأسود فيسأل ما معنى المقداد المقداد اسم الله وألهم العلماء إذا اختلعت المرأة من زوجها هل لها عدة قيل حيض واحدة نعم. ما حكم إلقاء المحاضرة في وليمة العرس هذه أجازها بعض العلماء لعل الشيخ عبد الزنبات رحمة الله عليه نعم هل مس الذكر بظهر اليد ينقل كذو الوضوء؟ ذكرنا قبل قليل إذا نرد السلام بصيغة وعليكم سلام وبركاته هل هذا خطأ؟ يعني من غير أصيغة وعليكم السلام وعليكم السلام لا المسلم لا بد أن يأتي بالالف واللام وعليكم السلام السلام وكان بعض العلماء كما ذكر الحجاوي في شرح منظمة الآداب أجز ذلك غ تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لكن الأولي أن يأتي بالالف واللام السلام عليكم وفي الرد السلام عليكم نعم كيف يسلم المسلم على القبر إذا كان فيه قبر المسلم كيف كيف يسلم على القبر يعني على... إذا مروا على القبور المسلمين يقول كما جاء في الحديث السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية أما إذا مر على قبر الكفار لا لا أما الكفار جاء في الحديث يلعنهم كما جاء وإذا ما وإيما قبر رجل مشترك مرت عليه فبشره بالنار صح الألباني في السلسلة Jazakumullah khair wa ahsanallahu ilaykum wa baraka